وَتَعاوَنوا علىىبِرِّ وَاتَّقْوى وَلَا تَعَوَنوا علىى الإِثْمِ والالعُدوان وَاتَّقُ اللهَّهَ إِ اللهَّه الله شَديدُ الععِق حُرِّمَ عَلَكُم المَيتَةُ وَدَّم وَلَحمُ الْ الخِزيرِ وَمَا أهِلَّ لِغَيْر اللهَّهِ بِهِ وَالْمُن وَالْمُنْ خَانقَة وَالمَوقُذَةُ وَالمُتََدَّةُ وَ نَّطحَة وَمَا كَ السَّبر إِللاا مذَكَييتُم وَماَا أَكَل السَّبر إِلَّا ماذَكَييتُم وَماذُ ببحَعَلًَا نُصُبِ وَآن تَسْتَقَسِمُوا بالِالْأَجْلَام ذَلِكُم فسق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 أتيتيموهن أجورهم إذا أتيتيموهن أجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 فَأَصِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا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 فَتَََّ مصَعيدَ طَبَ فتَيَم م مصَعيدَ طَب فَمسَح بوجوهِكُم وَأَيدكُ ما من ماَا يريد اللهَّهُ لَجَعَ عَلَكُم مِن حَج وَلَ يريد لطَههِرَك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 اذْهَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْر لَ وَبَعَثْناَا مِنهُ مُثْنَي عشرَ نَقِيبَا وَقَالَ اللهَّهُ إِ مَعَكُم لإِن أَقَمْتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَيتُ مُزَّكاتَ وَأَمَتُ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم يحرفون الكلم عما وضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خا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 أَكُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عن كثير. قَدَ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ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 ان تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 فَذَهَبَ انْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 اِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رب إِنِّي أُرِيدُ أَن تَنبُو أَبِ إِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 أَتْهُمْ رُسُلونَ بالِالبَيناتِثُم م إِ كَثًا مِنهُم بَعد ذلكِك ثمَُّ إِ كَثًا مِنهُ بَعدَ ذلكلكَ فِي الأأَرضلَ مُسِفُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من الارض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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْذِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 Sama'un lalkadib, akkalun lissuh't. Fa'in jāāūk fahkum baynahum, aw a'arizh'an hum, wa'in t'u'arizh'an hum, falai yadurūk šayyā, wa'in haqqamt fahkum baynahum baynahum إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّهِ فَسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ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 حق بَينََهُ بِمَاأَزَل اللهَّ وَلا تَتَّبِع أَهُو أَهُ وَل تَتَّبِع أَو أَهُم أَ جَ أَكَ لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلكم فيما اتاكم ولكن ليبلكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما زَل اللهَّ وَلَا تتَّبِع أَهُو أَهُمْ وَلَا تَتَّبِع أَو أَهُم وَحذَرهُم أََفتِنكَ بَعظمَ أَن زَل اللهَّهُ إلَك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 فيصبحوا على ما اسروا فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين.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 is there any root of theiblick tier in the oceani. guidelines, please Christina tweeted me out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 أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا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 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك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 وَلِيَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَاءَى اللَّهُ عليهم. ثُمَّ تَبََّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 انتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله مَلَّمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ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 وَ أَهل الكِتابَابِ لَا تَغْلُ فيِيدينينكُْ غيْرَ الحَقّ وَلَا تَتَّبُِ أَهُو قَو وَلَا تَتَّبِ أَهوَ أَقَوْ قد مِن قَدَبَلُّ مِنْ قَبللُ وَأَظَلُّ كَثاء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 لَبِئْسَ سَمَاءٌ قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ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 وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيمان.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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخمر والميسر والانصب والازلام والانصب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 وَأَطير اللهَّه وَأَطير الرَّسُ لَ وَحذَروا فَإِن تَوََّْتُم فَعلَمُ أَنَّ مَا عَ رَسُول البَلاغُمُبينلَْسَ على, البلاغ على الذيينَ آمَنوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِ جُناحُ فيِيمَا طَعمُ إ مَة اتقوا وامنوا اذا ما تتقوا والله يحب المحسنين يا ايها فَكُمَّ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَُّهَ <أيها> الذيينَ آمَنُوا لا تَقَت الصَّييدَ وَآتُم حُرم وَمَ قَتَ لَهُ مِن كُم مُتَعَِّدًا فَجَزَ أُم مِثْلُ مَا قَتَلَمِن ولما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عف الله عما سلف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 <تصفي> إِنْ تُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله. وَل نَكتُ م شَهادَةَ اللهَّ إِ إذََّ مِنَ الْآثِمِين فَإِن عُثِرَ عَلَ أَنهُ مَسْتحَبقائِثْمَن فَآخرانَ قُمَانِ مَ قامَهُمَا فَخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُم بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا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 اسْرَاءَ إِلَيْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتْنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتْنَا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء دتم من ۂ ۖۖۖ ۶ ۖۖۖۖ ە ۖۚۖۖ ۸ ۶ ۖۖ ۶ ۶ ۖۖۖ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 قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ